سلم على اللي شدت الكفر تشتيت واحرق عدو الله بدق ما صبيبا انصممها باطنان تشوي الطواغيت في ظهرها حر يقوده العظيمه ما يوقظ قباله ببار العفارين رجل شديد الباس قوات عزيمه كبر ودق ما عمر حتى ديار الشر صارت خشيمه مودع الخل عبارك هذا البيت يا بير ذ الرحمان يوم الخصيما صوت العذارى نعد تكتم يلبيه يتبع طريق الموت عالي الشكيما في عقر دار الكفر للحارب شبيت أذهل جميع الناس وجهال الغاليمة أنا اشهد انك يا الخوي كم ببكيت امدوق العدوان ذلو هزيمه يدك على اديك ما أولى الموت اما في اسرع الدين ورفع الضليمار يا ربي يا رحمن يا حبي البيت اقبل شهيد الراح يا امل بيجي اقبل شهيد الراح اقبل شهيد الراح